فَأَنَّى يَسِيرُونَ إِلَى الْعَصْرَى وَمَا يَغْنِي عَنْهُمْ مَالُهُمْ إِذَا تَرَدَّوا إِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذِرْهُمْ كَمَا يُنذَرُونَ سَنُهْلِكُهُمْ لَا لا إِلَّا الْأَشْقَى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْمُشْرِكُ نَكَذَّبَ وَتَوَلَّى ان الذين يؤمنون بعلامة له يتزكوا وما من احد منهم يوم ينتظر جزاء ان ربهم اوجه وجهه الى الله الله